باب فرش الحرور صورة البقرة وما يخادعونا يخدعون كنز ثاوى الضم شد يكذيبون كما سمى وقيل غيضا جيأش في كسليها الضم رجاغينا اللازم وَحِيْلَ سِيقًا كَمَرَسَا غَيْثٌ وَاسِي سِئَتَ مَدًا رَحْبًا غِلَالًا تَنْكُسِي وَتُرْجَعُ الضَّمَّ فَتَاحًا وَأَكْسِلُ الْعَظَامَ إِنْ كَانَ لِلْأُخْرَى وَذُو يَوْمًا حِمَى وَالْقَصَاصُ الْأُولَاءَ ظُلْمًا شَفَا وَالْمُؤْمِنُونَ ظِلُّهُمْ شَفَا وَفَا لمورهم والشام واعكس اذ عافا لامرو واسكن هاهوه بعدفا واو ولا من ردفانا بل حزوار ثم اهوى والخلف يوم اللهوى ثم ثبتم بدا وكسره الملائكه قبل اسجود الظمثق والاشمام خافت خلفا بي كل وازال في ازل فوز وادام انتصاب رفعي دل وكلمات رفع كسر درهم لا خوف نو رافعا للحضامي رفث لا فسوق ثق حقا ولا جدال ثبت بيع خلاتا ولا شفاعة لا بيع لا خلال لا تأثيم لا لغوى ما دا كنز ولا يقبلوا أنث حق وعد نقصورا معطاها لعرافوحا لا ظلم ثارا بارئيكم يأمروكم ينصوركم يأمروهم تأمرهم يشعركم سكن اوخ تالس حولا والخلفو طب يغفر مادا عَمَّا اثهونا كم وغارب وَنُونُ عما بالعراف ونون الغيريلا توضموا واكسر فاءهم وابديلا واجهوزوا ان معكوفوا انهز ان فتن أذ نتلوا والسح تبلون الفاتن كسا والقدس نكر دمواث الثيلة باسا عقبا نوها فاتا وعربا في صفا خطوات إذ هدخوا الفصفاتا حفا ورسلونا معهم واكم وسبلانا حسجور فل للخلف صفاتا منى والأكلوا أكل إذ دانا وأكلوها شغل آتا حبر وخشب حطروها زد خلف نذرا حفظ صحب وعكسا رعب كم كمث ورحما كسا ثوى وجزء صفوى عذرا أو شارط وكيف عسر اليسر ثقوى خلف خطا بالذروي سحقا ذروى قلفا رمخالا قربا توجد نكرا ثاواص إذ مالا ما يعمالنا دمواثان إذ صافا ظل دنا باب الآمان قفافا أمنياته والرفع والجر سكينا ثبت خاطئاته جمع إذ ثانا لا يعبدونا دمرضا وخفيفا تظاهرونا معا تحريم كفا حسنا فاضم مسك نوها حزعا مادا أسرا فشا تفدوت فادور الظلل نالا مادا ينزل كلا خفوا حق للحجر والأنعام أن ينزلا دقا لسراح من والنحلول أخرى حزدافا والغيثا مع منزيلها حق شفا ويعملون قل خيطاب ظهرا جبريل فتح الجيم دم وهيا وارا فافتح وازد همزا بكسر صحبة كلا وحذف الياء خلفوا شعبه ميكال عنحي من وميكائي للا يا بعدا همزنزن بخلف ثقالا ولكن الخف وبعد ارفعه مع أولاي الأنفال كنفاتا رتع ولكن الناس شفا والبر من كم أما ننسخ سخضما واكسر ملاسا قل فين كانن سهابلا همزن كفا عما ظبا بعدا عليم نحذفا واو ان ك ساكن فياكون فانصب رفعا سوى الحق وقوله كبا والنحل مع ياتينا قد كم تسالوا للضم فافتح واجزم من اضللوا ويقرأ براها ماذي مع سورته مع مريم النحلي آخيرا توباته آخيرا لنعامي وعنكابوتي مع أواخر النساء ثلاثات تابع والذرو والشور امتحان أولا والنجم والحديد مازل خلف لا والتاخذ بالفتح كم أصل واخف امتعوه كم آرينا أرنخ تولف مختاليسا حزوى سكون الكسر حق وفصلت للخلف من حق صادق أوصى بوصى عم أم يقول حف صفح ارمي شموا صحبات حيما فاقصروا جميعا يعملون إذ صفا حبر غدا عونا وثانيه حفا وفي موليها مولاها كنا تطوى عتايا وشدد مسكينا ضبي شاف الثاني شاف والريح هم كالكهف مع جاثيات توحيدهم حجر فات الأعراف ثاني الرومي مع فاطير نمل دمشاف فرقان دع واجمع بإبراهيم شورا إذ ثنا وصاد لسر الأنبياء سبثنا والحج خلفه يرى الخطاب ظل اذ كم خلا خلف يارون الضم كل أن وأنكس الثوام ميتة والميتة تشد الثوب لرض الميتة مدن و ميت ثقالا عام ثوا غِثْمَادًا حجارات صَحْبٌ بِمَيْتٍ صحب بلاد والحضرم والساكن الاولى ضم لضم همز الوصل واكسره ناما فز غيرى قلحولا وغيرى اوحيما والخلف في التنوين مزواء يوجر زن خلفه والطرف وثق ضما كاسر وامضطر خلف خالى والبر ان في رَفْعٍ في عولا موص ظعا صحبات ثق لا تنو فديات طعام خفض الرفع ملئ الثبات مسكين اجمع لا تنو وافتاحا عمالي تكمل شدودا ظنا صاحا بيوت كيف جاء الضم كم دين صحباتا بالاغيوبي فم عيون مع شيوخ مع جيوب صف مزدم مريضا والخلف في الجيم صورف لا تقتلوهم وما عن بعد شفا فاقصر وفتح السلم حرم راشافا كسر القتال في صفى الأنفال صر وخفضوا رفعي وَالْمَلَائِكَةُ ثر ليحكوا مظلوم وافتحي الضم ثانى كلا يقول ارفع ال العفو حان اثم كبير ثلث البا في ريفا يطهرنا يطهرنا في رخاء ضم ضار حقا رفع وسك خفي في الخلف ثادق ما لا يضار وأتيتم قصره كأوائل الروم دنا وقضوه حرك معا من صحب ثابت وفا كل تمسهن ضمّم شافا وصيّة حرم صافا ظلا مرافا وارفع شفاحذ من حالا يضاعفه معا وثقله وباباه ثوى كسد ويبصد سينه فتن حوا، لي خلف عن قوى من يصر، كبسطات الخلق وخلف العلم زر عسيت مكسر ما عن ألا غرفاتا نظم ظل كنز واكيلا دفعوا دفعوا واكسر الثمددا أنا لضم الهمز أو فتح مدى والكسريب خلفا ورافين شزو سماو وصل علم بجزم في رزو صرهن كسر الضم غفا ثوما ربواتين الضم ما عن شافا سما في الوصل تاتا يما مشدد القافو تلهلا تنازعوا تعارفوا تفرقوا تعاونوا تنابزوا وهل تربصون مع تميزوا تبرا جد تلقى ود وفتا وفى التفرق في النيسا تنزل الارباع ان تبدل تخيرون مع تولوا بعد لا مع والنور والامتحان لا تكلام البز تالى الظهب غالى تناصروا ثقهد في الكل اختلف له وبعد كنتم ظلتم وصف وللسكون الصله تمدد والالف مَنْ يُؤْتَكَ كَسْحُ التَّلُبَنْ بِالْيَاءِ قِفْ مَا عَنِّي عَمَّ افْتَحَ كَمَا شَفَا وَفِي إِخْفَاءِ كَسْرِ الْعَيْنِ حُزْبِهَا صَفِي وَعَن أَبِي جَعْفَرٍ مَعْهُمْ سَكِينَا وَيَا نُوكَفِّر شَامُهُمْ وَحَفْصُنَا وَجَزْمُهُ مَدًا شَفَا وَيَحْسِبُ مستقبلا بفتح سين كتابوا في نص ثبت فاذا نجد وكثري في صفوات ميسرات الضم منصوري تصدق خفنا ما وكسر ان تضل فزت ذكرا حقا خفيفا والرفع في التجاوات حاضره لنصب رفع ن الرهان كسرات وفتحات ضماوى وقصر حزداوى يغفر يعذب رفع جزم كمثوى نص كتابه بتوحيد شافى ولا نفرق بيا ان